موسوعه النابلسي ل ه م ط ا ن ل ل ع ل ي م ي الاسلاميه أيها ا ن قد ء ت ك م و ع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 يجمعون. قل أ ر أ ي ت م ما أ ن ز ل الله لكم من رزق فجعلتم, فجعلتم منه حراما وحلالا قل ا ل ل ه أ ذ ن لكم أ م على الله تفترون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 وما تتلو منه من ق ر آ ن ولا تعملون من عمل الا, إلا كنا عليكم شهودا إ ذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال د ر ه في ا ل أ ر ض ولا في السماء و م اسماء يعزب في في عن ربك من مثقال ذرة في الأرض مثقال ولا ل و ل ا أصغر من ذ ل ك و ل ا أكبر إ ل الحسنى و ا إلا ولا أكبر إلا في م و س و ع ل ا ل ن ا ب ل ل ي للعلوم ي ه م ل ه يحزنون ا ل ذ ي ن ن آ م و ا وكانوا يتقون ل ا خوف ع ل ي ه م لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه, لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان ا ل ع ز ة لله جميعا هو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م